Vasakharas sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem,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 لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أُذْرَاءُ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرْ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أذذا وجعل لله أذذا اللي يضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختنفا أَلْوَانُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلمة جل عليهم يتذكرون قرآنًا عربيًا غير ذييع وجل عليهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم للرجل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 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ دِنْتِقَامِ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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عََالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدو به لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۚ مَّا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۖ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً من قبل أن يأتيكم العذاب بغضته وأنتم لا تشعرون. أنت قل نفسيا حسرة على ما فرطت في جن بالله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين.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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول للمتكبرين ويلجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الصوء ولا هم يحزنون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 أَبِنَ النَّبِيَّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ ما حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وصال الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى حتى الى جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فدخلوها خالدين